ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم الحديث الصابق حديث كالصب الطبيعية مروي وحال لقوه لي عنا بيه رقية أبيه رقية قفت والله فتحنا رابنا والجدار رقية عنا بيه رقية يا لقوه لي طميم بن أوصى الداري ايه دار قدقال الى اللونس به رضي الله عنه الى رضي الله كان نغده ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري خد دين الدين كأن نصيحة وضعات نمو قلنا وحان للمن يو ايه النستيح قال النبي وقل لله اللو ايه ولي كتابه كتابك سو ايه ولي رسوله رسولك سو ايه ولعائمة المسلمين المسلمين تملحده دو ايهي وعامة المسلمين تقودهان تولو ايهي رواه المسلم يا حديث كوريهي الحديث السابق حديث كانت ضبايا مروي وحا لكوري عندي الرقايا فمين ابن اوسع الداري الدار. دار نشال الى اللونس بيهي ويجد اما اووو ووزكري يجاو اللي راداد دار فعاكالو ليروا ميلمك ايضا لكي تدارين نوال اداري اي او باك الدار لير اللون اسمي اي اي الله عنه انا النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال ويخو يري الدين الدين كأردنبه النصيحة والنصيحة هذه شملة مبتده اي خبر كاللابادة معرفة لقد قد قوه وحي فائده اذا وح لا راض حصر اما كوبيتان اذا على فيته النصيحه على فيته الطلابه والمعرفه لقد دي جمله لبديه جسم للمعرفه وحي فائده وح لا راض الحج عرف حج كو دم دو و عرف تعبير كاس ماركا اقول فائده يا خبن كاس وين انكيس ماركا لدى حاب دا الحج عرف حج كو دم و عرف ان مالين تسغارات لا استعبوا ما بقى يرسول الله عليه وسلم وحانا لو سوية حج كو أركان كالولي وان وقوف كاها ينو أفر افى الرقمي او كان ولي معناه هذا هو وين رقمي ابو وين وي اذا سكت اذا قفكه عرفه استهج حجكي سو اسره غلي كار انت كدنب لكن ابي بعض مثلا عرفه تاسقي ما ديكرت السنه اسن حجيه او دمات السنه الحج عرفه مره قال ولي ورقمي ابو وين وي معني ادين النصيحه دينة نوى نصيحة معناها دينة نصحة أبوه نوي الدعاء هو الإبادة الله ميته الدعاء هو الإبادة بريهو أيضا كلي جدا إبادة بأه إبادة كلمة متوفة معناها إبادة ألا اللي عابده أحاوه إنه الطوف إبادة الإلهي عابده فالقوه هو بريده صارتو أمرك على البريده محايتو شي إنه ضعيق الفقير تألنا قريب إنه ضعيق الضعيف تألنا قويب إِنَّا عَبْدُكَ وَإِنَّا مُضَامِنْتُ إِلَهِكَ وَإِنَّ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى أَنْتَ غَنِيٌّ ضَحِيثُ لِمَا أَبْدَانُ مِنْ عَقِيرَتِ مَا كَانَ اللَّهُ تَوْفَتِي إِلَهِ إِنَّ قَنِي مُؤَوِّذُ قِرْ فَذَكِرْتُ مركا ديبتو دان واناستيخ معنيه لو هو دينتا شيغو وي نصحها. نصحها وي نسيخ نسيخ هوتا او وي وي دين نسيخ وا محيد فهرا دان قالو علم جا كلمه تلرا امناسيحه و كلمه جامعاه و كلمه معناه بابا كل ان كلام العرب لا نما هلالي دي مفرد لا معني اغو مخنيده لوو عمري كرو لا نما kelam ul arq oo dalaga ma heelo karima mufeed yes yustufa bihal ibaratoo aan macna hadii kelimadan macnihiida kelimad lagu cabiri karo هذا hayla kelimada la macna agmajud arabiga isku jiro fadaysa arabiga ku jirin ma dhici karten ka soomaaliga in laga yaro hayla soomaaliga asagada ma hesto arabiga arabiga oo مارك وها كلمة جامعة ومعاني بضان كل منه يدوي معاني بضان كل منه يدوي معاني بضان مارك وها اوه المعنى دون لصو كوبي تيانا وها معنوه نطانا يا نسعب وضعط نن انا ضعط نطط مارك كلمة داس دودوب كا ايا النبي صلى الله عليه وسلم مارك يورا ييري قول خميم ابن عوص الداري وعنره لمن يا إن نستيحوطي قال من الوحر لله الله إن نستيحوط الله إن نستيحوط سيد ابن دقيق الحيدو حريري. قال الخضابي أبو سليمان الخضابي وحر حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخضابي نحدث كهاء إنه من دولية تزيد إنه خطابنا كمد أها أهو يري ونطي صدح البطال سيداتا يا سيدات ماكهي تحديده يا سيدات سيدات سليمان الخطابي محدثوها مركا معالي مسؤمن كتاب لي له له له أبو داود فخوشاها شام الدعاء يا كتاب لي له له كتوبة بدانو شرحها سيدعي إلهي نصيحة وغطهاي الله وحي أن السيحة أطهيه الأمع نهديه إلى الإيمان به وأنه في <تصفيق> شركة عنه إنه إلهية داعات أمكتها سيات داعات أكلم غقرة وإنه ترميه أدوه شركة كنفيده وإنه إلهية داعات أمكتها ما هلو كانت إنا سيطهه الدين داعات إنا تطهيه وإنه ترميه كاليجيس إله نماذا أرميه ربي نماذي إذا ذهب أكبر ياسو شركي كانت كأنفيدو و ترك في صفاته و وصفه بصفات الكمال والجلال و هذا دينت النصيحة اللّه قدتها و هذا دات ربطينات اللّه النصيحة بلقا ربا إنه تلجيس كميدو إله نبغو كميدو و إذ كنه إلده أجيسه شركي كانت كأنفيدو إلهي إدوه اللّه مجمع إنه تسقط صفات الكمال ولي. صفات اسكت المامي صفات ام ابي جنك المامي صلى الله عليه وسلم صفات اسوائل اله اسكت دمام و اين اسكت الى حاکر و الى كرس صفات اله الى الحاق هي اسماء الاله لا دي دو الله لها ادما ان لو شبو وحا سد و اين دي و اين دي سبع سمساء و اين تكفت الى كو اينيدو وحن مقصان يعيبه وإن الإلهي كفه بيده وإنه دوريس كيكتوب باع عدس وإن وح الله وحق وإن الله أمره ألا يري مرهد دي أي عبادته إنا دان قيار بالقاب ودكو قسمتها إناد الله أبديحه وحن قياره كلي بلي مرهد دي إلهي أمر كي سوف له خلاص إناد فريده وإن أبدياره أوبان قيار كلي بلي قيار مليفد مرهد الله أبديحه قيار مليفد وما كان للمؤمن ولا المؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيار مرحب بالله يا رسول كيسو وحق ميا من مؤمن يا غوار المؤمن الخيار ملك مقاعدنا سوى كتجنا ماجود وقادنيا مرحب هذه امج سلات ويلوس وين اتفغت وح الله وح القاربه وح الله وح القاربه وين اتفوبن مرح بشيغان الله هذه ديدين خلاص خيار ملحتم تكدب ووريقين قيل هورادسن اه وولد ديدا ليكين شيرازافيا ساتيا ساتا دايتاي كوار وراحدي الضيع عطاطين اللديدي كغا والحب فيه والبغض فيه وان ادتيس واخو جلاته دتيس مخل نخا اي باعت علاميدا واني صرحت اد خورا مركز مصلحه كو و وحكي لي اذا انا تاعلافو ادي مركز مصلحه داو دا ديو اران كا اقرغنا اناد ندعاطو باسوه اتباع الهوه اله نعبد النفت هو لا نعبد المركز وحال الربا قف كالهيك ال اله كو حرم امرك سا قادنيا مهيغي سكتيغي قف كاس اناد فوو تشلافو عرب يا اجم قف ربا مالو ربا مالها ما شو ري هاجو وإله يا رسولكي ستحققه وكل حران وطاعات وقال داعة يا وانت شعلا ولغا وحق الزوية بها كهلي وعينت نبعاته إذ كستو إلهي قلاف أيضا قلاف كايش الدرجات يا هاي وقفك كو كفريه ونعيدكو مطمبه وانت نبعاته وحكستو أمكو سيا قلب وانت نبعاته وحكستو عباته كوغيستو مومين كرم موميني مالا وانت كو شعلاف وحي القلادات شعلابي لكي يمان في ستوا كاسو تقي قال في وانا كنت اعلم ملك ابيها واحد نقوي قلب لي سابض الضون من حس مي قفي كوجي الضون من حس مي يقفي كوجي تاسا كنكون في الله والبط في الله وجهاد من كفر به ايدي كوفيدا ويناد كجيهد او ديا ولا تنفتا يا مالكاغا ان تره دغالان في قف كان قال لو كوفي في وقت ترى تره ma aanu yahay sayo waban keenuu ku soo duula iyo ma aha wadaniyad ma aha adweeyada ma ku kufiye weena inu naga qaboolana dagaalamo tan ma aha wa hadu la ku kufiye taasi والاعتراف بالنعمه وشكر عليها نعمت اكو گله الله وان اقرنتها اوها شكرت نعمت اكو گله الله وان اقرنتها اوها شكرت وان طبت ويهتها صفات الله كيرلس ايرميدس كيرلس فوميه صفات الصغى اسغا دتچلتي الله باط الله نعباده ابا دي الله الله دگالما بط كانوا ينصبوا يثاب ابو تريا واو بيمينيا قدتن خريسان ورحمت سيضبط الخضاب وحقيقه هذه الاوصاف فاجاتني العد في نسخه في نسخه نفسه ضمان في لغه شعر المات اظن ان اصلها بسغه النص فرق الله كيرس ومهيو شك ديده صفات الهيس والتخريف ديده قف الله جعل في علامات قف الله ابن عاذه إله إذا كنت قلت فيه للدك اللهم ما مان الله أحده كله فيه إله إذا كنت أحده لكن أدا كله بانه أدا واحد مقرأ المؤمن طبعه مركا سأدون كنحف لك إله إذا كنت شرطة آقرانا إله إذا كنت شرطة مركا واحد إذا كنت صلى الله بانه نصحك بانه تاسوحه هو لله دينة الله نصيحوت ولي كتابه إله كتاب كيسا أي نصيحوه الدينة كتابك على القرآن كيف يقول لكم نصيحية كيف كتابك على الله نصيحية يقول ابو سليمان الخضابي وحي مسعب الطهي ففي الإيمان بأنه كلام الله وإلا رفومي يه إذن القرآن كان يهي كلام الله غير مخلوق وحبالك الله مخلوق ما وإن أساس عقيد ديره القرآن دي. كان يهي حبالك الله مخلوق معهم ثلاثة وإن العقيدة كان نغط بأنه كلام الله إلية وتنزيله أليني سودت ييه وإن أترميده إن الله سودت ييه وإن لا يشبه شيء من كلام الناس وإن أترميده وحشبهاء هذا المخلوق متشل هذا المخلوق هو كلام الله قرآن كهشبهاء متشل من أترم مخلوق قف كم نطأ أولا إما أكرا قرآن فوق لي fa fa ayab kamida qof la imaan karay maju sura ta qur'aan ka ugu ya inaa aaqdayna kal khafa aduun ka dhan haday dad isku imaanan madde e karta marka illala ima karo weena saax aan misin saas weena almisin wailawailayaf qul aqf qur'an sida sanus ew qur'an kana saax waxa u tahay marka rumaydo inu halalki marka inu halalki alle yahay wa inaad oo wariba yaqan ama kitab walikee jimo qurtu quraanka calay ah wekee jimo marka waa inaan quraanka la keen jirone aq akri do oo ki Sebihtuus akhredi. Kidd, vahab gu'an. Maahan maanin, on sookab eehogea taldala iskadegmaa. Vahab mängu gu'an. Oudnaf taadakulaa isatan, toud ilahe kui aibidu. kitab ilahe sasraa warqadu. Iska akhredi. Wa ina akhredi. Wa ima Kala naqeib ee kuruuski saad su wa naadjidu. O khalad kaad Wal khushu'u indaha. Wa وا انا فطانا اكثر تصوب قرانك المحمي هسه تصير في المره الاخيره فدان سكهولوجي ساسه مفتحه طال كان ساسه لو مو مفتحه فاقرضه مره ثانيه للمحمي هسه تصير في كده او تقف شغله او تقف شغله والوقوف مع احكامه احكامه سوينا قبل اد اكسبت وحان اياده امرت خلاص وصمنا قيار ملي وحان اياده ديداي وحرام قيار ملي واكهر وحام آيادا شاكتاي وقل مدئكتور ايو بيان مغضا آيادا شاكت وإن أبت إستيكت أحكام تيس أخبار تيسا ما فميضا أخبار تيسا ما آفر ميضا وإن خطة فكرتو أجائب تيس محكم تيسا وإن أتكو عمل فشو متشابه تيسا ما آفر ميضا وآتو إلي دو محكم وإن أدتك سلاسة واحدة عن نصح لكتاب الله وللرسول الرسول كيسو نصح اويا دينتو ما بيقى ان نستيحوت سيبطه وضياب سليمان الخضابي وحين نصح اوضطه الرسال والإيمان بتميء ما جاء به وطاعة في أمره والنهيه والنصرة حيا وميتا ومعادات من أداه وموالات من أولاه ما بيقى ان ادقوا ان نستيحيله taagu noftee hayne taagu noftee wa inaad ku abbeecay wa waxa Allah wuxuu amray wa inaad ku abbeecay wa inaad ku abbeecdo waxa Allah wuxuu reebay wuxuu amray wa ku abbeec wa samaynay kuuu reebayna wa ku abbeec wa kasoogayna wa kasoogayna wa inaad u gargaarto xiyan goobayt dadii molaa inay u gargaaraan waxeed inay garab لكن بعد موته سيئله كو كرغاره وحالله كرغاره بعد موته سيئله كو كرغاره ايه اتبردته ايه اتقو عمل فشه ايه اتطاويرته ايه اتدفاعته او كدفاعته اللي باده عدو اوه امه يكفارت او رضان انا يقريبه الدينت اللي بحان صلى الله عليه وسلم ايه اهل البيديع او دون ايه انا يبدلا او كا عدو الى بادان جاربا حاجة بدلت الدين sawtu wajigaa ka badku way gaamayaan inu gali lekin taqad bi'ulaha munharif ka asagu iska digay inu diinta nabiga wado ku rabaan ta baabasho inay ku soo harto faraha dadka muslimiinta waxa kristanka maanta ay gacanta faayaan oilay diinta nabiga isawo illa aduunka bakagu murannta waa kristan waa kufaar ila higala ku timaan uma hadal waxa sheegan diinta nabiga god inahay fi marahay ولا بدلي أهل البيضاء بدلين بدلين بدلين مغي إياه صوحراء أهل البيضاء عالمسلمين تانى النوع عصير ربع معنين بصيلة آيات معنية للغاية بدلية والحديث معنية للغاية بدلية أهل الربائين وصوت باقي مغدوه كل صوحراء ومدى المسلمين تجعان تودا وحقا ندين كي الشقة لكن دينة الوشيري انتصلا ثلاثة دونين لكن بفضل الله وإحسانه ilaahi waynaa wu diiday in diinta mariga loo baabiyo sida diinta yahoodiyada iyo nasaraata loo baabasho ma digaynasubaanu kuu riis sallallahu alayhi wa sallam laa tazalu taaifatan min ummati zaahirun ala alhaq laa yadhurru man khalafa hum wa la man khadala ummatayda kasuurimayda koox sumadix bay ahay waayf diin kinagxan siday ahay ilaahi wayna قصيدي لوثر دجيه و حويا الاله لا باقي له سبحانه وتعالى كوخ سيدي و حيره marka adiga inaad ku waska min nuqta mana bi ikrta inaad kam min nuqta dadan diinta bara oo xad nasad gu sheegay ma han urus arus salaam magac urunta is arus shadi gudoomiyesan soo yiri kooxe nan way taxto fabadika damaana al bid'atu لكن تيوام حي واحد لا داونيه واين اضرتو دينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم طالام طرم ميم او بيد ميرك سوكم بورو قرانكم حنين صبره سنن النبي جبره سيده هي الى علاقه قسمه الى او تتردب مبانيت كوخ الى لا خريطو مباني مره دينك النبي براتكوو باقنت واهيدا انت واحد خلاص. انت لمد مبانيت كو احنا اوترنا على التوحيد اللي يدعمها هذا هوك تي انت زبهو غيبه تا صار تفرق باي قسم من مدك يضال كده مرض الضوء تتفك فايه اه ايه واحد ربنا مساجده تقفوا الهي كتابك صبره شماما ما بك برا صلى الله عليه وسلم سيلت ايو ضق خلاص وتصبري بهذه النيه الاساس فقارك اجو توكاك اجو غولك اجو وتصبري بهذه النيه تاك بالدلع مركا هيا وميته وين ادو غرغارتها او سناد نديت باب انتا لبابينا دكن كده لا تگه كلي وانا تلالدك دكن كده نوليدو شيغي ده نوليدو معنيها شرح ض ومضيك سنادك دح نوراها ثلاثه نصيحه نحن نقول الله لي تنط تن عطوك قسمه سناد ما بيدمحب وبدعه الى بدايه الحماس وانا تن عط الى دج سنق الى ما بقى يكون تنافسيه ولا غيره وانا تشلا ما بيدم غيري واديرا حدس وجعلاته الا ناسين وما بيو غغارا فنانا علي تاسا وحي طهي والمصطيحين عطنا بيو المصطيحين وانا الصاطره سماس ما بيقال شو وي كل وسو ارورينه اي قالده ار بيدخ اي كوسو ارورينه لين كان سداسه كا دالمه تاسا ديل لا تاسا كا دالمه وينه تكك و تو دفاخ وينه دسالو بابا وينه ويو اتصنادا نابغا شيع ma haddiina duwaxa weeyaan aad u tisto adae web oo drawa fiigan weeye yeyo dad yeli tiidara waxa ka raaca walaalki doonta taas waxa weeyaan adaa ummadii ka hortaga diinta ila وهاك دليل نفي هذا ما بيد عقله نسيحينا انت قراءتها والانصاق عن الكلام فيها بغير علم واجلال اهلها وهاك دليل سنن النبي لوينهيو ان مركه لاقينى حديث النبي اضربك غلط وكايدب غلط قاب ان مكتوبا قبل مش حديث كما نقوله علينا صلى الله عليه وسلم لكن هذي حديث النبي النبي احنا هذه اللي لاقينها هي حديث شيء اضن انت كنت شكاينه تدب سنن النبي تريد kama idan qaba wa ina den keccen way difuunana madiga daran ka hadlay qodob qol u leeyeen badan beecana madiga ku beecaan sallallahu alayhi wa sallam saasa mas'iha wa ina duweeyneedo ahlka madiga muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyee ahlka sunnada labago dadka sunnada ehelka u ah ee hadiiska madiga jicil ee albayt waxa weeyaan dadku waa dara faani wa wasa wayna salaamaa alxamdulillah way jiila adbay adbay inshaallahi laatin ayan dara ku dhacday oo qaar iska kareebatay oo bal la yaqaan ilmihi weli ma hidel ah ah feekay sir ayan wax lugu waday oo dadkaas kala koodil dadkan gabadh banaab jiinno layiri Merka O hooga laga digay oo liriir war markii hooga laga digay ayaa banaadinnii kale qaar ugu wuluu oo leeyahay Al-Baydama jooga Soomaaliya yaa ku yirma al ملخص ايتجه يا قوشر امسيتو فسك البيت ان هديرا البنيمه فو كلامي ابي شاع ويرين تاس يقدرين تاس الي اتف و سير حي الابو وحد قدريني وحوي البيت كما دك تدارني صلى الله عليه وسلم اه ولا شيء ان بسهى ان هذا التقالى نصيحين الله mathematically رسولك وليه cimaة المسلمين من تحلم المسلمين على وهذ tinha نصيحة الف cosplay Ins baskhed من تحلم المسلمين على Murder Antán Pearl Severy Islamic حيثيد المسلمين على وه מחثل ان تحلم تحلم النصيحة الفays 은ooh من تحلم المسلمين دون سلطان المسلمين سلطان ومسلمين دون اولay قلت ليس بس من الاله و vocês لدينا فسrue كاسوي مرحله المسلمين اي قوه كهوسيه اسا مغاود ما فيح نصيحه وثي نصيحه وثي طلب سليمان الخبابي وحويري وهي نصيحه على الحق وضاعته وامر به وهي النصيحه بوتهاي المسلمين تع ان وحا ويهان لوو حق و هي حق او هيان واجبات ارجح هي waruma haytada in sayid fakhar waxa in loogu naxteexeyo wax weeye xaq ay haystaan way fudud ma yan loogu kalmayo ilaa hadayna waajib waxa saaran waay weey inu kala dil leeyahay waajibka way inu waqtiba wa wayna faram waqtiba khas gudashadood oo walu lugu gacan si lugu garabisteeyo way lugu garabisteeyo oo waha haqa fulintiisa iyo nooreentiisa ciin lagu noqdo oo lagu adeeco kalab qudays weyn lugu bareer u jiyo ola ha cusiyo laakin sidee dejala tausaasa taameed maaya bi christin walux ayba waadnim hina waxa yeelay bad aanada madaxra islooweyniya u diya In qaf ilahi ilaliyi ma hanu maxarisayn haddii la ilaahado war dalalkaasu ku dhacay waxa dhici karta in si taweer maanu ileey oo shaydaan انا غنطط هذا الوقت انه اصلاحه اي طنط ما هي كلمه اشقطو كلمه اشقطو ما هي طنط سيده سته زمانك صلى الله عليه وسلم سيده السنه اكو صار امام العاصم من كثر ما المسيحيين امام الله عليه وسلم يقولون طنط فدي أن نصيحه ماهم منبر وين انت قبطه من اجل جيد ما هاني او ترى ابو مشاس سيده سيده وهي الى واحد مركا دادكو دادكو لابد ايه الدريق الناحيوه قار مرضى مالحوينيه الدوية مبقى ما ايه الدارتوليه وحق الله وحوه حيوه ووصح بنا سوى الدين ادونك اكرا تسنى تاسوى الدلال السجن اوهه الاجي السنوه ايسه الاجي ومده نوهه ان وحق الله وحوه الليي ماذا قفك الله ووصح قارنا وحوين ممكن الى رامن بركه لاكيو ما انت سا سوس سمي مدح وينه و الظاهل الضلال ما امر تاس ما الله عليه الصديق حق ام بحي وحق النبي محمد حري كرت كله و أول يوم كتابة جارسي أدوان في تنفقه عن واحد اله و عبس اله و عبس يجب أن تكون في السلوية دارسها ضيئة و حاصلت قرد كاسة سميدة اله و عبس و كها و هاتو كاسة ضيئة اله و عبس و أين هتجارسي و أدوان شرناك عن قير إن السكر إلا ما قوليناه فلا دي إنك بداد و أدوان حقينا كأم مسل شرنا أدوه أدوكي ونصلاة مركوا ان لخصيو قضيه لو ديمينا لو اوغايسيو وخيلا وهل مانسيه واجبين بلا ضيعه واجبين بلا كان مخرب واجبين لا امته باهنتاي واشراق حقوق المسلمين تو اوسن اوغاي waxaa weeyaan lo وحال الله يقولنا استيحينا وراء بسليمان والخطابين مدى حتى مسلمين تا انه القوفة اللي يقوله وقال عقيدة اهل اللي صنعوا التماع اول ان القوفة اللي يقوله ما لاحظة انه ضلال هدوه مسلمي ايه هدوه دا مسلمين تا انتو كنت شروم مسلم او ايه حرام وحاق ان القوفة اللي يقوله ومعارفة اللي قوله اتماعوا بكو سرون اقليه امام النور رحمه الله سعى المسلم الحاصل انه حكرنا تهديبو تهديب, تهديب كوهول iktimaadku soo naqlii nooween muslim be hadduu yahay ina la dagaalamo oo lugu falaagoodi oo xaraf ugu noqon ma aha sida gaalada ay leeyeen waye mu'arif la hela malaxweyn ka sameey mu'aarad yesha taas waa dimuqraadiyad daaftasi ma qabo aa taas ka daydiinteen ma qabo mu'aarad wax leedaa moogola wa taalifu qulubil naasi li taaatihi wa in taqta lugu xiro oo la raa او كو غرب استغ و حي حق ان مطاعته بالمعروف في الله عليه الصلاه معصي طعنا ومضاعه في مدي الله عليه الصلاه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق وح الله لو قاصناي قفله ومضيع وحار ان قفله وابيع وحا كميد والصلاه خلف ابن لتو كدو معهم ايغا واجب اي كنت جهاد ايغا ملاح شعب رو ايني كغرب جيها ده او غالبا يكو فاارتا واه وين ايگونا اي لا دغالوا شعب كون اي اللهم بالصلاح و ان لو داي نصح جوه هيدا مرحله ان لو داي الى وهاجات الى كدي فوك تاكو كودا الى كدي فوتا دودذا الى لي الى حفظ الى عدو كغوري او غالبا كغوري او لا دغالمان وا ال و اي قيلت لوغدعي بها ناس قيلت لوغدعينا مروا سن او, علامات أو من علامات اهل البدع ما من, من علامات اهل السن والهدي الله كا اقبله امه تمام انت او غيرك لو ما ظننا حريثنا لكن هتوز في الشهاده امه العداده agarku umadku soo laaban umadku soo laaban taasna uu ka sheegay in Abu Sulaymaan al-Khaddabi nusheega madaxa muslimta lo mustaxayin uu ka raadiinku naseeha u yahay wa caamati umad dad weynah amaas umad guurahan dad weynaha ban diintu naseeha sayn naseeha u tahay واوليا ان عامم وحل لو جيدا هو يري واد تدوينا و وخي ما رخرا كسهرة في ارشاد لمصالح في اخرة الدنيا وها لوغو نفخينا اممبا ان لوغو هيو مسالح دودة ادون يميدودو اخرة ورسا لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك و الله أكبر و سطر أوراتك أبتو ذلك والأستورة مسلمين تبتو ذلك اسو رأي و حاوة مبايلا تبقى كاسو عبدور تحكو سنوات أسمائك تسمائك و تحكو أخلاقهم سنوات النبي قال الله عليه وسلم كيف سنوات إلهي حبال لنكو قادة إنو أسنفة دي حينان سأسلالا يلي ما هي والأستورة أبتو ذلك الأستورة أورادو ذلك الأستورة dento dalla u kalmeyna baahidooda wax laga qabana wixii dib oo ku soo wajahan ayaa laga difaaca inta la awoodo wixii manaafic ah ay leeyahay ruunin wanaag laanfran hamaan ta laga reeba bifris tin qaloot tura sidaas yeela muqliine tii dad la bihma walaalayaas sidaas yeela sidaas ma alla am fay kan aakhiraya ku cire frist yaloogu wa hawayn shido loga dhigimaa loga dhigimaa kooda wen wal weeriine pobiya xorto wala xitraama wala kalaamayna wala weenayne kooda ya qof sagii kana waloon xariisana hayla nabiga كوك كان امه حاريسان كوبه ير كوك كان امه حاريسان نيت كوبه ويرو رولا هانا ان كرامينو ان وينه عالم كان ان حقي سوقو صن امه بيد النبي وكله مقف قوس سلاس امه لو الااله كان يري لوه خا خاسا ما طاولك عيش شرط يا دبابات لا نبعاني اه تا مسلم قف مسلمه دبابات كو دخداي ما شي جوغان هجو ميدل كور هالا هابا وينو تنخدا قف مسلمه دبابات تسوغتن دوي حدو قير هالا وينو كو فرحدا سيدا سات اوو مستحيين سيدا ايادو مستحيينك مار كان نصيحه وطاعت نمو ان الطاعت ان نقطه وي قواهو شنو انا